والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراته في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى أقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظ الله تعالى في باب التصديق والإيمان بعذاب القبر وفي الدرس الثمانين قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي, ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ, المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال سمعت دراجا أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلت على الكافر في قبره تسعة وتسعونة تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنينا منها ينفق في الأرض ما أنبتت خضراء قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعس بن أبي الشعثاء عن مسروق عن عائشة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن مسروق هكذا ولا عن أبيه عن مسروق ها مباشرة قال شيخنا في نسخه عن أبيه وأشعث يروي عن أبيه عن مسروق وأخرج له مسلم عن أشعث عن أبي الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق لا يوجد في أي نسخة عن أبيه عن مسروخ عندك يا عبد الله نعم ماذا يقول ها ماذا يقول في نسخ الشيخ ربيع عن أبيه عن مسروخ قال عن مسروخ مباشرة لو روى عن مسروق فهذا منقطع أما عن أبيه عن مسروق فهذا أوصول كما هنا كما قلت له نعم نعم قال حدثنا الفريابي وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت يهودية علي فقالت سمعتهم يذكر في عذاب القبر شيئا فقالت لها وما عذاب القبر قالت فسليه فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق قالت فما صلى صلاة بالليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر نعم بليل نعم وليس المراد أنه عليه الصلاة والسلام يتعوذ عذاب القبر بالليل فقط لا إنما هذا مشروع في كل صلاة نافلة كانت أنفريضة كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من أربعة أشياء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحية والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ويشرع بل خيرا هذا واجب التعوذ من هذه الأربعة. نعم قال حدثنا الفريابي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مصروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز أو عجوزان من عجائز يهودي يهودي المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت فما رأيت لا يسمع كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا لأنا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر لولا أنه عليه السلام خشى علينا أن لا ندفن موتانا لدع الله عز وجل أن يسمعنا من عذاب القبر ولكن عذاب القبر يسمع كل شيء إلا الثقرين الإنس والجن كما جاء في الحديث وأما كونه عليه الصلاة والسلام مر على قبرين معذبان وقاموا وأخبر من شأنهما وأن أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة وهي القالح بين الناس للإفساد والآخر كان لا يتنزح ولا يستبرؤ من بوله فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لذلك حكم أن يحققون منه العلمي ولو التفت لما جاء في بعض المذاهب من استحباب وضع الخضرة أو زرع الشجر عند القبور لتخفيف عذاب القبر هذا بل هذا من البدع هذا من البدع المنكرة لأمرين الأول لأنه ادعاء لمعرفة علم الغيب وأن الميت يعذب وما أدرك أنه يعذب قد يكون ينعم في قبره والأمر الثاني أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ف... فوضع الخضرة فيه إساءة ظن بالميت وفيه ادعاء لعلم الغيب وأنه يعذب في قبره وهذا لا يجوز بعض الناس يضعوا هكذا تقليدا لآبائه وأجداده وهذا من البدح كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله وكتابه هذا كتاب عظيم جدا اللي في أربعة أشهر حكام الجنائز لما رأى حاجة الناس لكتاب يجمع حكام الجنائز مجتمعة ألف مجلدة رحمه الله الألباني الذي يقوم بعض الأقزام السفهاء اليوم فيطعلون فيه تارة بالإرجاء وتارة بالتجهم وغير ذلك وتارة أنه ليس بعالم حديث أصلا إذا ما هو الألبان إذا كان الألبان يسبع الحديث فمن عالم الحديث إذن نعم قالت فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر وهذا فيه الرد على أصحاب التنوير والإسلام التجديدي كإسلام البحيري قبحه الله وغيره ممن يدعون نفي عذاب القبر والأحديث في عذاب القبر صحيحة روى جمل منها أهل السنن والمام أحمد في مسنده وجاء ذكره أيضا في صحيح البخاري وبوه البخاري في صحيحه باب المعيضة على القبر يعني أحيانا وليس دائما من السنة أحيانا ليس دائما ومن مداوم على المعيضة على القبر هذا مخالف للسنة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام واتقاذ المقابر المنابر مخالف للسنة ليس كل مرة يقول كلمة ويأعظ الناس إنما وصلنا ما جاء القبر ولم يلحد في حديث إبراه بن عازب عند أحمل وأصحاب السنن بإسنادة صحية فوعظهم وعظة قصيرة وهم جالسون رضي الله عنه وليس شيء اسم كلمة القبر كل ما يدفنوا تفضل يا شيخ قل الكلمة لا لا يوجد شيء من هذا هذا ليس من هذه مقبرة للعظة ينظر الإنسان في القبر ويتعظ ويعتبر نعم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عروة ولا عن عمرة أه؟ فنسكر الشيخ ربيع عمرة ولا عروة؟ عمرة نعم قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء فقالت أعاذك الله من عذاب القبر أو أعاذكم الله من عذاب القبر فذكرت حديث الكسوف وقالت في آخره فجخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني أريدكم تفتنون تفتنون في قبور في قبوركم مثل فتنة الدجال قالت وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار قال شيخنا حفظه الله وسدد عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن أيضا نعم انتهى كلامه ومن الأدلة في القرآن العذاب عذاب القبر قوله تعالى عن آل فرعون النار يغرضون عليها غدوة ووعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فازل على ان العذاب الذي عند قيام الساعة غير العذاب الاول وغير ذلك من الادلة في اثبات عذاب القبر في القرآن والسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم <تصفيق> <فهمين>. نعم <تصفيق> الظاهر انه في العذاب في العذاب نعم نعم <تصفيق> قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد بن ابي حميد الطويل قال قتيبه وهو حميد بن ترخان عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط من حوائط بن النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر فقالوا في الجاهلية فصر بذلك فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أنبأنا المؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حائط لبني النجار وهو على بغلة شهباء فسمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا حين غربت الشمس فقال هذه أصوات اليهود تعذب في قبورهم قال وحدثنا الفريابي قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام معرفة أن القبر فيه نعيم أو عذاب هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس من جهلهم يقول نحن ندفن الميك ولا نشعر لا بنعيم روض من رياض الجنة ولا بجحيم حفرا من حفر النار لا حياة البرزخية غير الحياة الدنيا حتى أن تعلق الروح بالبدن في الحياة البرزخية غير تعلقها بها في الآخرة في تعلقها بها في الحياة الدنيا يختلف في الحياة البرزخية الروح تكون حية خارج البدن أما في حياة الدنيا إذا خرجت الروح من البدن هلك الإنسان ومات أما في البرزخ فإن تعلقها بالبدن يختلف فإنها روح المؤمن مثلا تسرح في أنهار الجنة وروح الشهداء أرواح الشهداء تسرح إلى تأوى تسرح في حواصل طير الخضر تأوى إلى خنالين معلقة في عرش الرحمن جل وعلا وأرواح الكفار تكون في سجين في الأرض السفلة وهكذا وفي الآخرة يكون النعيم أيضا للروح والجسد وهي حياة لا موت أما في الدنيا فلا هد من الموت تفارق الروح البدن ويهلك الإنسان أما في الآخرة إذا حيا من قبله فإنه لا موت ذلك إما في النعيم وإما في العذاب والجحيم وعليه الله نعم <تصفيق> قال وحدثنا الفريابي وقال حدثنا عثمان الله. ابن أبي شيبة عفواً. ولو دل الإنسان خصوصا في بلد التي فيها يعني ينتشر فيها الجهل ويقل فيها العلم أن يتفقد أهله إذا كان في وصل الحد في بعض البلدان أن الناس يعتقدون أن الصلاة لا تشرع إلا بعد سن الستين فيتفقد الإنسان عقيدة أخار أباه عقيدة أبي وأمه وإخوانه وأخواته وأقاربه وذويه وأصدقائه يتفقد العقيدة قد يكون يعتقدون في عذاب القبر عقيدة فاسدة لا سيما حرية الفكر في هذا الزمن الذي انتشرت فيه يعني أقاول بعض الأقزام كإسلام البحيري وغيره ممن ينفون عذاب القبر وهذا كلام ينتشر على الشبكات وربما يصل إلى أهلك في في في فرنسا في في روسيا في بريطانيا في أمريكا في غيرها من البلدان ويعتقدون ذلك قد نعم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير قال شيخنا حفظه الله فيه إثبات عذاب القبر لعصاة الموحدين نعم انتهى كلامه فالعذاب يبدأ لعصاة الموحدين من أول عذاب القبر من القبر نعم لأن القبر أول منازل الآخرة. نعم. من القبر يعني يعني يخفف عليهم بعيد... الله أعلم. الذي جاء به النص هكذا. يخف عند النصوص. هل يخف به من العذاب في النار أو يعافى من العذاب في النار فيما بعد؟ الله أعلم. تحت المشي أهل الكبائر. نعم. ثم قال بلا كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين وضع على قبر كل منهما كسرة فخيل يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو إلى أن ييبس قال شيخنا وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض الصحابة له اجتهاد والصواب أنه لا يوضع شيء على القبر نعم انتهى كلامه ان بعض الناس قد يحتاج ان هذا ورد عن بعض الصحابة انه كان يضع شيء من الجليد. هذا اجتهاد. اجتهاد والصواب خلاف ذلك نعم قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن ايوب الطوسي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور والأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يعذبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان في غير كبير ثم قال بلا إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم قال أروني عسيبا ففته باثنين فجعل على كل قبر واحدة فقال الناس لما فعلت هذا يا رسول الله قال لعله يخفف من عذابهما ما دام هكذا أو ما لم ييبسا قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال لا إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله ثم دعا بعسيب رطب وذكر الحديث وهذا دل على أن النميمة وينقل الكلام بغرض الافساد بين الناس من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله وأيضا عدم التنزه من البول عدم التنظف عند قضاء الحاجة من البول أيضا من أسباب عذاب القبر ذلك على أهمية الابتعاد عن هذين الفعلين النميمة والنمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحل في سنة الذي ينقل الكلام عند هذا وعند هذا وعند هذا وهذا داء خطير وهو من الكبائر والنبي وسلم قال لا يدخل الجنة قتات إيه ومن من قال النمام لا يدخل الجنة مع أول الداخلي يعذب من أجل هذه النميمة وهذا خلق دليء يدل على الخور والجبن وعدم الشجاعة كل إنسان ينقل الكلام يكون أمام الإنسان بوجه جيد وهذا من شر الناس إن شر الناس عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هذا خلق مرتود ليس بجيد إنسان يكون في وجه الإنسان يعني مبتسما ضحوكا سعيدا وإذا خل به طعن في ظهره هذا ليس من أخلاق الرجال نعم آمين في كبير في أعين الناس نعم <تصفيق> قال وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قال قالوا أنبعنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال ابن صاعد وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير وأبو معاوية ووكيع واللفظ لوكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وذكر الحديث بطوله قال وحدثنا الجو حار حرارة شديدة لو تزيد شفاعة النفس تزيد الله قال حدثنا الفريابي قال حدثنا اسحاق بن نراهويا قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عونه عن الاعمش عن ابي صالح ابو عوانة نعم قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي صالح عن, عن أبي صالح عن ابي هريرة عن النبي الله وله الوضح بن عبد الله الواسطي نعم نعم حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر عذاب القبر في البول قال شيخنا أي في أي بسببه وفي تأتي سببية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هره انتهى كلامه. ففي هنا يعني بسبب في سببية مثل الباء تأتي أحياناً سببية. نعم. <تصفيق> قال وحدثنا الفريابي. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا عفان بن مسلم. قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر في البول قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناج بن السري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء أو عن أبي عبيدة في قول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال عذاب القبر قال وحدثنا أبو ذريح أيضا شيخنا وفقه الله في هذا التفسير نظر لأن آخر الآية يرده هو خوله تعالى لعلهم يرجعون ويكون الأدنى العذاب الأدنى في هذه الآية المقصود به يوم بدر نعم بندر <تصفيق> يا اكرم هل ذاك الحفظ بكثير شيء من هذا ابو السعدي نعم نعم <تصفيق> نعم قال شيخنا عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء هل هي عن عنى وهو مدلس لكن آثار قبله تشهد له نعم و تشهر يعني أن البول من أسباب عذاب القبر وليس أن العذاب الأدنى عذاب القبر ونعم شريك ابن عبد الله القاضي ماذا قال فيه من يحفظ شريك ابن عبد الله قاضي واسط ولا مصر واسطي ولا مصري واسط قال طيب أحفظه بعد أن القضاء انظر نعم نعم قال وحدثنا ابن ذريح أيضا قال حدثنا هناد قال حدثنا وثير عن العلاء بن عبد الكريم عن أبي كريمة عن زاذان في قوله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك قال عذاب القبر قال أنباءن ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بن النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية قالت فخرج وهو يقول استعيذ بالله من عذاب القبر قالت فقلت يا رسول الله أم مبشر هنا هي بنت البراء المعروة الأنصارية زوجة زيد بن حارثة وجابر الربيع عنها وابن عبد الله الأنصاري بن حرام رضي الله عنه رضي الله عنهما <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم نعم الله ثم الله كثيرا تغير فاضلا على ما نعم يقول استعيذ بالله من عذاب القبر قالت فقلت يا رسول الله وإنهم لا يعذبون في قبورهم قال نعم عذابا تسمعه البهائم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خليل بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك قال دخل هكذا خليل هكذا خليد ابن دعلج عندهم جميعا نعم هذا هو الصواب، نعم عن أنس ابن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا لبني النجار فخرج مذعورا فقال لمن هذه القبور فقالوا لقوم مشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف ألا تدفنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر وإن الرجل إذا دخل حفرته وتفرق عنه أصحابه دخل عليه ملك شديد لانتهار فيجلسه في قبره ويقول له ما كنت تعبد فعما المؤمن فيقول كنت أعبد الله وحده لا شريك له فيقول ما تقول في محمد فيقول عبد الله ورسوله فما يسأله عن شيء غيرهما فينطلق به إلى مقعده من النار فيقول هذا كان لك فأطعت ربك وعصيت عدوك ثم ينطلق به إلى منزله في الجنة فيقول هذا لك فيقول دعوني أبشر أهلي ويوسع, ويوسع له في قبره سبعون ذراعا وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد لانتهار فيجلسه فيقول له من ربك ومن كنت تعبد فيقول لا أدري فيقول لا دريت ولا ومن كنت تعبد يدل على أن من ربك هنا المقصود به الإله المعبود وإذا أطلق الرب يدخل فيه الإله المعبود وليس أنه يسأل عن توحيد الروبية لأن لو سئل الكفار عن هذا ذا أجابه أبو جاهل وأبو لهب هؤلاء كفار النار. وأن المخصود معبودك نعم. فيقول لا دريت ولا تليت فيقول له فما تقول في محمد فيقول كنت أسمع الناس يقولون فيضربه بمطراق, بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع صوتها من في الأرض إلا الثقلين ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول له كان هذا منزلك فعصيت ربك وأطاعت عدوك فيزداد حصرة وندامة وينطلق به إلى منزله من النار فيراهما كلاهما فيضيق, فيضيق عليه قبره حتى فيضيق عليه قبره فيضيق <تصفيق> عليه قبره حتى تختلف أضلاؤه من وراء صلبه قال محمد بن الحسين رحمه الله قال نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحن نقول ذلك أيضا وهذا الحديث في إسناده ضعف نجل خليل بن جعلج ضعف أحمد ويحياء وقال النسائي ليس بثقة ولكن لأكثره شواهد في البخاري بل في الصيحي عند أحمد أبي داود والنسائي وغيرهم نعم آمين نعم فقبل ماذا نعم وعندك ماذا قرأت لا يوجد يقولون بعدها فيضربه ونسخ نعم نسخة في نسخة يقولون فأقول فيضربه مطرق نعم جوال يسنر على الباني كله كل الحديث ها انظر الخليل بن دعلج نعم فيه المعنى هذا في في بدر لا في بدر بدر نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا صدق أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله ويرد الآن على هؤلاء الظلال أصحاب التنوير والإسلام التجديلي المبتدعة الذين يمكرون عذاب القبر نعم متى الوقت نعم <تصفيق>